قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَس ஒ كِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا مُّتَرَدِّنُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي هي <تصفيق> انططوب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أفلا تنزل <تهكي> யூபு மேல وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لا من اواني مين او لويانو حق قد جدتنا فاك اعتديدا لنا فاتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتي وَلَا يَنْفَرُكُمْ نُصْشِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُقْرِ وَا بُكُم وَإِلَيْهِ تُجَاؤُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا